حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مورضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 و كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آيات نبينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحوم مبين أم يقولون نفتران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 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُوهُ فِي صَالُوهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنة قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا, وأن أعمل صالحا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 ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ مِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيَنقَذُهُمَا مِنْ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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل دردات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُرْضُّ النَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 قالوا أدئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وادعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفكدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يدحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إنه على كل شيء قدير ويوم يغرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون